بسم الله من الرحمن ش الرحيم م آتَيْنَاهُمْ من آيَةٍ مِنْ بَيْنَهِ ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زوينا للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين آ م ن و ا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب وكان الناس أ موسوعه ة ا ح د ة النابلسي ب ا ح ليحكم ق ل بين ن ا ا ف م ا للعلوم و ه ا ل ا ا ل ي ن ا ب م ي ا ا بين ه فهدى الله الذين آ م ن و ا لما اختلفوا فيه من الحق ب إ ذ ن ه والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم أ م حسبتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ي أ ت ك م مثل الذين خلوا ولما ي أ ت ك م مثل الذين خلوا من قبلكم ب س ت ه م ا ل ب أ س ا ء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى ن ص ر الله الا ان نصر الله قريب